يا حجرا ضمة جمال محمد حاوي تكريم سيدا كاملا بذرا يا حجرا ضمة جمال محمد هويت كريما سيدان كاملا بدرا مطلع عمر مني محمد وانقضى ولم تسمح خني الأيام أن أنظر الحجرة مطلع أمر مني يا, يا, يا حبيبي وانقضى ولم تسمى خني الأيام أن أنظر الحجرة مقامك محمود وأنت محمد وَرَبُّ السَّمَاءِ أَعْطَاكَ هَوْضًا وَكَوْثَرًا يا, يَا يَا عَيْنِي وَرَبُّ السَّمَاءِ أَعْطَاكَ هَوْضًا وَكَوْثَرًا